ولو أننا نزلنا عشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء يا طين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر القول هورا ولو شاء أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَرْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Uh oh. ZANG ما حولك عليكم وقد فصل. ربك هو أعله بالمعتدين وتروا ظاهر الإثم وباطنة إن وكذلك ايها ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وَمَا يمكرون إِلَّا بِأَن وما وَمَا يَسْرُونَ وَإِذَا فمن <تصفيق> <تصفيق> <مع> يرد الله ان <مع> <للإسلام>. <مع> وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد الآيات